بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأطحاب الفير ألم يجعلك لهم في ترين وأرسل عليهم طيب النباذين ترنيهم بهجارك من فجير فاجعلهم كعص